وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسألوا أهل الذكر إن 121. بالبينات والزبر 122. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 123. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 117. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 118. أو, أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 119. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو وإله واحد فأي يفرهبون؟ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. أفغير الله تتكون.أفغير الله تتكون.وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإلي تجأون.وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإلي تجأون.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 فتمتعوا فسوف تعلمون اتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يغنمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون مما كنتم تفترون الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه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 أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ نً أَمْ يَدُّ السُّفُه فِي التُّرَابِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ نً أَمْ يَدُّ السُّفُه فِي التُّرَابِ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى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 ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجرهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون ماهون وتصف الفسنتهم الكذبه ان لهم الفسنا لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون فالله لقد ارسلنا الى امم قبلك فزين لهم الشيطان أعمال لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمال لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب.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 126. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها 127. والله أنزل ان في ذلك لا ايه لقوم يسمعون ان في ذلك لا لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزق حسن. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوَّا ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوَّا يَأْخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ يَأْخُرُجُ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفّاكم والله خلقكم ثم يتوفّاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 ثنين وحفنة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبن عمه لاهم يكفرون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 فلا تضربون الله الأمثال فلا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلم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 حسنًا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون هل يستوون الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبِكَ مُلَائِكَةُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهِ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبِكَ مُلَائِكَةُ لَا يقدر عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهِ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 هُوَ عَلَى أَمْرِ لَطٍ مُسْتَقِيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ وَأَنَّ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ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 والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إن في, ذلك لآيات لقوم يؤمنون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ سكنوا وجعل لكم من جلود الأععم بيوتا وجعل لكم من جلود الأععم بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا وجعل لكم يخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصواتها وأوبارها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا.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 يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفوا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفوا ولا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 فالقى اليهم القول انكم لكاذبون فالقى اليهم القول انكم لكاذبون والقى الى الله يوم السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون والقى الى الله يوم السلام وضل عنهم